أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبدى لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون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 بعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لمالديه أفل لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن بعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين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 وَذَكَرَ أَخَاهُ عَادٍ إِذْ أَنْتَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِن بَيْن يَدِيهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَقَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قَالُوا أَجَئْتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ آلِهَتِنَا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 فَلَمَّا رَأَوْهُ عاضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَاضٌ مُنْذِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه فاجعلنا لهم سبعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله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 وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ جُودِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ أَوَلَمْ يَرَ أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْجُزْ عَنْ خَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى بلى إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فزوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من النهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم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 فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أسخنتمهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تطلع الحرب أوزارها ذلك وَلَمْ يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم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 أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي معد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من اللبن اللَّمْ يَتَغَيَّر ضَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرِ الْلَّذَّةِ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسِلٍ مصفاء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 فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُكَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعْنَهُمُ اللَّهُ فَاصَمَّهُمْ أَعْمَى أَبْصَارَهُمْ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم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 ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله لله للضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضوانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولا تعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم الصابرين ونبل ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وما شاق الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضر الله شيئا وسيحبط اعمالهم يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول الا تضلوا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا فهم كفار فلن اللَّهُ الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم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 ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الوني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونون بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر بيتم نعمته عليك ويهديك سراطا مستقيما وَيَنزِّلُ سُورَكَ اللَّهُ نُصْرًا عَزيزًا وَالَّذِي أغزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَّعَ إِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا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 وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ظَنَّ السُّوءَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَوُضِعَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتمكروه وتسبحوه بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما يمكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما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 بلظنتم ألا ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا مزينا ذلك في قلوبكم وظنتم ظن السوء ويكنتم قوما برا وَمَن لَمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا ولله ملك السماوات والأرء يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما سيقول المخلفون إذا طلقتم إلى موالم لتأخذواها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل أن تتبعونا كذلكم قال مِنْ من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا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 ليس على الأعم حرج ولا على الأعرج حرج ولا على الميلح حرج. ومن يطيع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. ومن يتوالى يعذبه عذاب أليم.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 وعدكم الله موانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وَاخْرَ لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاضَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا وَلَو قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّهُ الْأَجْبَارُ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَئِن تجد لسنة الله تبديلا فَإِنَّهُ الذي كف أيديهم عنكم حَتَّى عنهم مَا مكة من بعد أن بِقَوْمٍ عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا وَهُوَ بَعْدِ عَلَيْهِمْ هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة ولولا رِجَالٌ رجال وَنِسَاءٌ ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تضعوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء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 لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤسكم ومقصدين لا تخافون فعلم ما لم تعلمو فجعل من دون ذلك فتحا قريبا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 والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ولضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التمرات ومثلهم في الإنجيل جزرع أخرج شقه فأزره فاستول ضف استوى على شوقيه يعذب الزرع ليغض بهم الكفار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 والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن موت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئة إلى أمر الله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 يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهم ولا تلمسوا أنفسكم ولا تنابسوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا يتنبوا كثيرا من الظلم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 يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير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 إن الله يعلم غيب السماوات والأرْض، والله بصير بما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. قاص، والقرآن المجيد، بلعجب أجمعهم. منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد وجعلنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزينناها وما لها من فروج؟ والأرض مدّدناها وألقينا فيها رؤوساً وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرت من ذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها ضلع نضيد رزقا للعباد وأعيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج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 ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق مشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد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 قال قرينه ربنا ما أضويته ولكن كان في ظلال بعيد قال لا تختصم لدي وقد قدمت إليكم بالمعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد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 ملخ شيء الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم يشاءون فيها ولدينا مزيد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 بسم الله الرحمن الرحيم والذاليات ذربا فالحاملات وقرا فالجاليات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يفك عنه من أفك قُتِلَ الْقَرَّاصُونَ الَّذِينَ لَهُمْ فِي أُمْرَةٍ سَاهُونَ يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ يَوْمَهُم عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ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 وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما تعدون سَخَّرَ رَبِّي السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَمَا أَنْتُمْ تَحْدِثُونَ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الضَّيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ مَنْ أَهْلِهِ فَجَاءَ سَمِينٍ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 إنه هو الحكيم العليم صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة